ألم نشرح لك قدرت ووضعنا عليك وزرة الذي ألقى بهرث ورفعنا لك بشرة فإن مع العسل يسرى فإذا فرعت فصدق وإلى ربك ترد